لا اله القرآن, القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> Tebäen, okay. آلهة التي يدعون منكم لا منكم الله من شيء لما Call